إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تواصل بالحب وتواصل بالصبر